1-Bismillahirrahmanirrahim. 2-Ickro'a bismi rabbi kellezi khalaq. 3-Khalaqa al-insan min alaq. 4 wa rabbu kelle akram. 5-Al-lazi allme bil qalam. al allme insan ma ya'lam. 7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 تهل نسفع بالنصية نصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تقعه وسجد وقتربي.